Bismillah ar-rahman ar-rahim Taha Ma anzalna عليke القرآن litashqa Illa tazkireta l'men yakhshā Tanziila m'ma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 اللهم لا اله الا انت له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راانا رئا فقال لاهلهم كونوا فقال لاهلهم كونوا A B B B B B A behavi solved begun ng 요�יתna m chamado Nlly, gehört seven ala mumsah, it is the first one little billes ana rabbuka fa khla'na 'alayk innaka bil wadin <todic> al muqaddas tu wa ana akhtartuka fastami' lima yuha in anni ana allah la ilaha illa ana fa اقيم الصلاه لذكرى ان الساعه اتييه اكاد اخفيها لتجازى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى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 سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ تَسْأَلُكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا ما يوحى انقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لوعدو والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني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 بل بثسنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واستنحتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى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 I nëni m'a kumë æsma'u vë ëraë fë ëtë ië hë fëqoola I në rësula rëbëkë fë ërësël m'a në bëni ësraëilë vë la të ësërëbë hëmë qëd jënë kë b'áyëtë min rëbëk وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى اَلرَّبُّ نَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى al-lazhi jajal lakum al-arz maheda wa salka lakum fiha subla wa anzal min al-samaa māa fa akhrajna bihi azwajan min nabāt shatā قُلْ وَالْعَرْى أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَتَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى وَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكُم مَّوْعِدًا فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم مَّوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوٓاءَ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُ يَا مَيْلَبِ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ آذَانَ النَّاسِحِينَ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبوا بطريقتكم المثلى فاجمعوا قويدكم ثم اتوا صفا فقد افلح اليوم من استعلا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 قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك تنقض ما صنعوا ان ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجدا قالوا امننا بربها هارون وموسى قال امنتم له قبل ان ااذن لكم إِنَّهُ لَكَبِيرُ قَوْمِ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَرَأَ قَطْعًا أَيْدِيكُمْ فَلَا أَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعٍ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا ابقا قالوا لنؤثرك لن على ما جاء انا من البينات والذي فطرنا فقضى ما انت قام انما تقضي هذه الحياه الدنيا اننا اَمْرًا بِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَغْطَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى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 قَالَ قَدْ أَنْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَرْسَا لَا تَخَافُ دَرَكَهُمْ وَلَا تَخْشَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِي الْعَوَالِ قَوْمَهُمْ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُ مِنْ طَيِّبَاتِنَا وَرَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطِلُّ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ تَابَ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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمّلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري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 مَا فَتَنْتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَدْرُ حَلَّ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَانِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ مَا لَكَ بِلاَ تَأْخُذُ بِنِعْمَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي اسرا الى ولم ترقب قولي قال فما خاطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبوه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياه تقول لامسس وان لك موعدا لا تخلفه وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لا نحرقنه ثم مَلَنَا سَفَنَهُ فِي الْيَمِّ مِنْ أَسْفارٍ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ اللَّدُنِّ ذِكْرًا مَّنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا قَالُوا دِينُنَا فِيكَ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ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 فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبره ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو